الله عزّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان جثريا نجارا عليه السلام جثريا نبي من أنبياء الله وولده يحيى نبي من أنبياء الله وكان يعني جثريا ويحيى قبل نبوة عيسى عليه الصلاه والسلام زكريا عليه السلام أبن صالح أسمى الله تعالى عليه وذكره الله جل وعلا في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا الايات التي ذكرها الله تعالى في اول سورة مريم كبر سنه ووهن عظمه واشتعل راسه شيبا ولم يلد له فدعا ربه وناداه نداء خفيا ربي اني انا العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب سقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدوك وليا اريد ان يابه الله تعالى ولد ليرثه هذا الولد ليرثه في النبوة والرسالة والتبليغ وإلا فإن معاشر الأنبياء لا يرثون ولا يرثون مالا ولا دينارا ولا درهما وإنما يرثون العلم وهذا ما عليه أهل السنة والجماعه قاطبة أن الأنبياء ما يرثون كما صح عن رسول الله إن إلا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه قد يقول قائل أنا قال الله تعالى في كتابه وورث سليمان داود سليمان ورث داود أباه فكيف يقال ان الانبياء لا يرثون الجواب وورث سليمان داود ورث علمه ورث نبوته ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولا احد من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ان داود ورث ولده مالا او ان نبيا من الانبياء ورث ولده مالا وانما الميراث ميراث النبوه العلم الدين هذا هو النبي عليه اهل والسلام والجماعه ولذا لم تورث خاتمه رضي الله تعالى عنها وارضاها ومن الذي فرك رسول الله من المال حتى ترثه فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وارضاها لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون في ثلاثين صاعا من شعير اقتربها من يهودي واموال خيبر بعض الصدقات هي صدقات. ولذا وقع نزاع بين السيده فاطمه وبين الخليفه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه انتهى الامر على ان فاطمه البتول رضي الله تعالى عنها وارضاها ماتت وهي مغضبه وابي بكر رضي الله تعالى عنه والله لا يريد ان يغضب ابنه رسول الله وليس له في ذلك مصلحه وانما قال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا معاشر الانبياء لا نورك ما تركنا صدقاء زكريا عليه السلام خاف ان يموت ولا يلس نبوته وعلمه احد فقرع باب ربه ومن الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الله دعا ربه وناداه نداء خفية رب إني وهن العظم مني هذا توسل إني وهن العظم مني واجتعل الرأس سلبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خذت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي هذا النداء هذا الدعاء وهذا طريق التوسل الذي شرعه الله وشرعه رسول الله تتصدق تقوم تحج تعتمر تبني دار للفقراء المساكين الايتام الارامل تبذل الخير بعدما تفعل تقول اللهم اني اتوسل اليك بصلاتي بصيامي بحجي بزكاهي ببناء هذا المسجد هذا الرباط هذا الدار هبني كذا هب كذا لا مانع من ذلك تقلل الله ما شاء الله أن تقلل ليلا بعد ذلك يا رب أنا أترسل إليك بصلاتي هذه أن تغفر لأبي وترحمه توسع له في قبري تنور له فيه تستاذي الدار لمدة عام واحد بعصر ألاف ثمان ألاف ألف لفقير لأرملة مع أولاد الصغار يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا الصالح أن تفعل كذا وكذا وكذا أن تهدني كذا هذا التوسل المشروع وهو موافق لما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كان الثلاث النظر الذين انطبقت عليهم الصخره دخلوا غار ليلة اواهم النبي وإذا بصخرة حبر من أعلى الجبل وتأتي وتتدفه الجبل فلما أصبح الصباح وإذا بهم في داخل المغارة لا يعلم عنهم أحد إلا الله نظر بعضهم إلى بعض وهم لا بد أن يكونوا من أتباع موسى أو الأنبياء قبل موسى أو عيسى ما توسلوا بهم وإنما نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله لا ينجيكم اليوم الا ان تتوكلوا الى الله بصالح اعمالكم قدموا لله صالح اعمالكم وتوسلوا الى الله بذلك وتوسل ثلاثتهم باعمال صالحه عظيمه جليلة الاول توسل ببره لوالديه انا لي والدان كبيران وكنت اغبق لهم اغبق لا, لا, لا اسفي احدا قبل ان يسرب تنعى بي المرعى مرة واثبت واذا بي ما قبنا ما تاقض والغبوق بيدي يُرِيدُونَ السر فما سقيت زوجا ولا ولدا حتى اشتيق مار وشرب بعد ذلك اسقيت الاولاد والنساء اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه في قلعه قليلا لكن لا يستطيعون ان يخرجوا الكلام الإيمان يفسد الجبال قام الثاني تقرب الى الله بعفافه وبأمانته وذكر قصة ابنة عمته التي راودها وابد واخيرا اصابتها مجاعة فاتت والتمثت منه مال على ان تمثل عين نفسها فاخذ المال اخذت المال ومتمث من نفسها ولما جل قعد منها مقعد الرجل من امرأته اضطربت الفتاة وقالت يا عبد الله استقل الله ولا تصدن الخاتم إلا بحقه قال فتركتها وتركت لها المال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك فرج عنا ما نحن فيه فرج الله الصخرة قليلا لكن لا يستطيعون الخروج لا يستطيعون الخروج جاء الثالث توسل إلى الله بأن له أجراء وأنه دفع الاجره لأجير فاستقل الاجير تلك الاجره وانقرض الاجير فاخذ المؤجر هذه الاجره القليلة الزهيده ونماها وكثرت فصارت مالا ذهبا ورقا زرعا ابلا بقرا غنم. جاء المؤجر بعد مده من الزمن يريد هذه الاجره القليلة فقال له يا عبد الله اعطني حقي قال اذهب الى هذا المال الى هذا الزرع الى هذا البقر الغنم الابن الى هذا الذهب الورد هو لك قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئي قال والله لا استهزئي لك فاخذ المال وانصرف اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه والله اعمال عظيمه جليلة فرج الله عنه الصخره خرجوا يمسون زكريا عليه السلام قرع باب الله ومن قرع باب الله واستعان بالله الله جل وعلا يعطيه سؤله الله جل وعلا وعد وهو الذي لا يخلف المعاب ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم باخرين اعطى الله جل وعلا زفري الولد الولد يسمى يحيى ويحيى جعله الله نبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان شقيا ومرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا زكريا يحيى انبياء عيسى نبي زكريا هو الذي سفر مريم والده عيسى لأن زكريا كان يتزوج اخت امراه عمران امراه عمران مريم بنت عمران عم حم... حم... زوجة عمران زكريا عند اختها له ولد له ولد وولد لمريم الولد صلى تعالى النبي عليه الصلاه والسلام قص علينا امر زكريا زكريا دعا قوما فابوا وأي وهموا بقتله وهكذا كانت بنو اسرائيل يقتلون الانبياء بغير علم نسأل الله العافيه والسلامه فهرب زكريا وخرج وشاء الله تعالى ان الثجرة انخلقت فدخل جسريا فيها وانقبقت عليه وبقي جزء من ثوبه اتت يهود كالتنطف فهو طرف الرداء سنسروا الشجره ومن باب بني اسرائيل عليهم لآيل الله ان ينشرون الانبياء بالمناثير حتى ان النبي يستلق فرقتين جسديا عليه السلام الفضل الذي ذكره النبي له انه كان نجارا ياكل من كفي يده وهكذا كان الانبياء ياكلون من كفي ايديهم يوحى النجار داود حداد يعمل الدروع الثياب ثياب الارض ان اعمل فادغات وقبر في السر رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يرعى الغنم بالجياد وعمل النبي ليس عار ولا عيب وعمل المسلم ليس بعار ولا عيب وانما العيب أن يتكسف المرء النار لكن إن عمل فإن علي رضي الله تعالى عنه عمل ذهب إلى آلية المدينة وإذا بيهودي يريد أن ينجع له ماء فنجع له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما ماء دلو بثمر حتى نزع له ستة عسر دلو. واقب ستة عسرة تمرة. ابو بكر كان بالجال يبيع البلد. يوم انبيه ابو الخلافة رضي الله تعالى عنه. في اليوم الثاني اقب قماسه وضعه على عاتقه يريد ان يذهب الى السوق يبيع الى اين يا خليفة رسول الله? قال الى السوق. انا عندي اولاد اعمل فجعلوا له من بيت مال المسلمين شيئا حتى يتفرغ لأمر الخلافه عثمان تاجر عبد الرحمن المعاو تاجر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم عمال عمل يتفلاه يتناوب مع رجل من الانصار يتناوبان مجلس رسول الله عمر يظل هذا اليوم مع رسول الله يتلقى الحلم يأخذ النور فإذا كان الغد ذهب عمر لعمله وآتى الرجل الأنصاري ولازم رسول الله وتلقى منه وهكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم فعلمهم الذي تعلموه والذي تلقوا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يكن بكتاب ولا بقلم ولا مدارس ولا معاهد ولا كليات ولا جامعات ولا شهادات عاليه ولا عليا لا ماجستير ولا ولا ولكنه علم نبوا بالسماع بالتلقي من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جميع ثعابات شهادات الدنيا العاليه والعليم والله لا تساوي ذره ولا تساوي قطره من بحر علمهم الذي تلقوه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولهذا نفع العلم الذي تلقوه العلم الذي تلقوه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن خاصا على جزيرة العرب فحسب وانما بعد ما ترى الله صلوات الله وسلام عليه انطلقوا ذهبوا إلى بلاد ثارث ذهبوا إلى بلاد الروم ذهبوا إلى بلاد القبط ذهبوا إلى بلاد الهند ذهبوا إلى بلاد الصين وأن وانت تعلم أين مات أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه نزيل النبي عليه الصلاة والسلام مات أبو أيوب الأنصاري بالقصانطيني في اسطنبول ويقال قبله موجود إلى اليوم هناك لماذا ذهب يريد أن يتنزه يريد أن يرى البحر الأبيض البحر الأسود لا والله وإنما ذهبوا ليبلغوا هذا القرآن كتاب الله كتاب الله تبارك وتعالى ولذا ساعة الخير ساعة العلم ساعة الإسلام أصبحت الدولة الإسلامية على عهد الخلفاء الراشدين على عهد الامويين على عهد العباسيين تملوا الدنيا تملوا الدنيا بسبب ما قاموا به من علم وخير وهدى ونور بل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم وهذه المقالة ليست خاصة بهم نظر الله امرأة نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأزاها كما سمعها فرب مضلغ او عام وكان يقول ليبلغ الشاهد الغائب ليبلغ الشاهد الغائب فلقد بلغ أصحاب رسول الله رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وجزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ما منعهم العمل أن يبلغوا وأن يحملوا وأن يتعلموا رضوان الله تعالى عليه. أما صبائل الخبر وما أدراك من الخبر وهل الخبر عليه السلام ابن لقابيل ابن قيل ابن لبلبل ابن لمن اختلف في والده اختلاف كبير كثير لا يغني ولا اسم من جوع ولا فائدة من معرفة اسم ابيه او امه وانما الفائدة ان ندرس ما قص الله تعالى لنا من خبر هذا الرجل وما جرى بينه وبين نبي الله موسى سليم الله الفائدة في هذا واما الخبر ابن من؟ من أبو لا يد ولا أمتع، فمختلفه أهو نبي أو رسول أو ولي أو ولد رجل صالح؟ وهذه النقطة لا مانع من الوقوف عندها والتحدث فيها. هل الخضر؟ عليه السلام، نبي رسول، ولي، رجل طالع ملك. بعد اهل العلم قال إنه ملك، وهذا مردود. ومن أهل العلم من قال إنه ولي؟ من أولياء الله وأولياء الله تعالى عندنا. في سرعه الاسلام بينهم الله في كتابه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان سائلا يسال من هم يا رب قال الله تعالى الذين امنوا وكانوا يتقون فالذي امن واتقى الرب تولاه الله فهل الخبر وري او نبي او رسول الصحيح والله اعلم كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني دارح صحيح البخاري تكلم على الخبر واطال واجاب وافاد تكلم على الخبر في كتاب الاصابه في أسماء الصحابه واورد الحافظ ابن حجر اسم الخضر في هذا الكتاب لان بعض من, بعض من اهل العلم يقول انه ادرك رسول الله وبهذه المناسبه اتى بذكر الخضر وتكلم على الخضر في كتاب الاصابه فيما لا يقل عن عشر صفحات تكلم على الخضر في كتاب مستقل والعلماء تطلموا على الخبر في كتب معلومة مشهورة فهل هو نبي او رسول الصحيح انه نبي وليس بملك وليس برجل عادي وانما هو نبي والدليل على ذلك فقد قرأته في هذه الليلة وسمعتمون فإنه لما التقى بموسى عليه السلام أول ما قال أنت موسى بني إسرائيل قال نعم قال الخبر لموسى أنا على علم علمني الله وأنت على علم علمت الله ما دام أن الخبر على علم علمه الله إياه فهو نبي هذا العلم كيف يتلقى إنما يتلقى بطريق الوحي من الله تعالى وقال وَمَا أُوتِيْتُهُ مِنْ عُنْدِي هذا الامر الذي فعلته فعلته ليس مني انا وانما انا مامورٌ ما بهذا ومن الذي امر الله لانه ركب في الكفينة خرق السفينه اتى الى غلام فتل الغلام اتى الى جدار مائل اقامه حدمه عليه السلام من الذي امره بهذا العمل ولمن فعل هذا الامر ستسمع ذلك ان شاء الله وانما الدليل على انه نبي انه قال ما شباب انا على علم علم منه الله وما اوتيته من عندي اذن الخبر نبي هل هو معمر من عادل ادم الى اليوم من عاد إبراهيم الخليل لليوم من بعد إبراهيم الخليل لليوم يرى الناس ولا يرونه ومن كان في ثلاث أو من أصابه هم أو أصابه ضيق نادى الخضر أو نادى الياس يأتيان إليه ويقضيان حاجته ويشتشهلان أمره هل هو معمر؟ موجود إلى اليوم والله تعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبل الخلق ما لبشر الخلق أين موسى أين نور أين آدم أين الأنبياء والرسل ماتوا ذهبوا انقرضوا الخضر نبي طلو مؤمر موجود ما الدليل على انه موجود مات ما الدليل على انه مات غير موجود غير حي الكلام على هذا طويل وكثير وانا اختصر لك في جملة ذكرها ابن حجر رحمة الله تعالى علمت الجملة أن من قال إن الخبر حي وقد علمت أن الخبر نبي فإن الله تعالى قال وإذ أخذ الله من ساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تظننن به ولا ما من نبي منذ ادم الى سيد الخلق الا وقد اخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق انه الى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم نبي اخر الزمان على ذلك النبي نوح ومن بعد نوح عليهم ان يؤمنوا بمحمد وان يتبعوه وان يؤاثروه والخضر نبي من الانبياء على صح الاقوال وهذه كتب السير وهذه كتب التاريخ وعلى رأسها كتاب الله جل العالم وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوجد حديث واحد صحيح او حسن ونحن في الدلاله والاستدلال لا يقبل الا حديث صحيح او حديث حسن الضعيف لا يقبل الموضوع لا يقبل الذي فيه راي ضعيف لا يقبل هل يوجد حديث واحد صحيح او حسن عن رسول الله يدل على ان الخبر عليه السلام ادرك زمن النبي واذا ادرك زمن النبي هل عن النبي يوم العقبه الاولى الثانيه هل هاجر مع رسول الله الى طيبة هل قاتل مع رسول الله وجاء في كتب السير والمغازي ان الخضر عليه السلام غزى مع النبي يوم بدر يوم احب يوم الخندق يوم المريفيع سبع عشرين غزوة جيدها النبي بنفسه أخرج الخضر عليه السلام في غزوة واحدة وكان مع رسول الله يومها وفي يوم الحد هل كان الخضر مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم سبوء أتانا مع النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول وإذ أخذ الله ميشاق النبي لما أتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسولا مصدق لما معكم لتؤمنون به ونفر الله ثانيا يوم بدر لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الى ماء بدر وماء 313 رجل وما كان النبي يريد قتال واذا بقريش خرجت بابهتها وخيلائها وعظمتها خرج ألف رجل مقاتل يريدون ان يأتي الى بدر يقول ابو زحم عليه اعين الله ناتي الى بدر نذبح القومان نشرب الخمر يتحدث العرب بان قريش فعلت كذا وكذا ويخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومعه ثلاثين وثلاثة عشر رجل معهم فرسان فقط ومعهم اربع وثلاثون بعير فقط يتناوبون البعير الواحد ثلاثة رجلان يركبون على بعير واحد يركب النبي عليه الصلاة والسلام فترة وينزل ويركب علي بن ابي طالب مرة وينزل ويركب المقداد مرة وينزل والنبي معهم يتناوب حتى اتفق علي والمقداد على من يدعى البعير لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلما جاء دور علي أن يركب فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أنتما بأقوى مني وما أنتما بأرغب مني في الأجر وصار على رجلي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بدر وجرى في بدر ما جرى أمور عظيمة بني للنبي عريف وصار يرفع يديه ويدعو ربه جل وعلا حتى يقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه صفات مناجاتك ربك ما رأيت النبي في جدتي ما ارفع يدي يصل الله تعالى بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو موضع الدليل والصاحب اللهم ان سهله هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم ان قبر في الارض يعبد الله وما استفاه رسول الله فدلنا دال على انه لا يوجد على وجه الارض عصابة تعبد الله تبع الله تميل إلى الله إلا تلك العصابة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية إذا الصحيح كما ذكر أبو بكر بن العربي القاضي عياب الإمام بن حجر البخاري رحمه الله تعالى في عن الخضر أو أي يعيش قال الخبير قال عليه السلام قال رضي الله عنه إنه ميت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وخرج من بيته وقال عليه الصلاه والسلام أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا تنضي مئة سنة لا تنضي مئة سنة ويبقى على وجه الأرض ممن هو فيها حل يعني هذه الليلة التي خرج فيها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وحدثهم خاطرهم بهذا الخطاب لا تنضي مئة سنة بعد هذه الليلة وعلى وجه الأرض أحد يبقى ممن كان في هذه الليلة. الخبر موجود في تلك الليله فرضا وجدلا اذا مضت المئه العام لا يبقى على وجه الارض بالاضافه الى ان الامر ليس بصحيح ودعوى ان حي موجود باقي ليس صحيح والكلام سياتينا ان شاء الله تعالى بمناسبه قراءه هذا الحديث القوي بقيت مساله اذا قلنا انه لا يبقى على وجه الارض احد ممن كان في تلك الليله فان المسيح الدجال موجود في تلك الليله وان المسيح الدجال موجود من الان على وجه الارض ليس في السماء وانما هو على وجه الارض فهل يصنع هذا القول ام لا الجواب الدجال مستثنى ما من نبي من نور الا وقد حذر امته الدجال ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا الدجال واخبر بانه اعور اعور العين اليمنى وانه مكتوب على جبينه صافر وانه عليه لعائن الله محبوس الان فاذا ما كان اخر الزمان اطلقه الله بعد نزول عيسى عليه الصلاه والسلام فيقاتل عيسى فيخرج الدجال ومعه سبعون الفا من يهود اصبحان يتبعونه ويجتمعون مع يهود يقاتلون المسلمين وعلى راس المسلمين في ذلك اليوم المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام يقاتلهم المسيح المسيح الدجال وانما المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم سيقتل اليهود ويقتل الدجال ويقتل ياجوج وماجوج ويحرم الخمر ويحرم الخمر ويحرم الخنزير بعد ذلك يهاجر المسيح ابن مريم إلى طيبة ويبقى بها ويبقى على وجه الأرض بعد نزوله من السماء أربعين عام ثم يموت صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويتقن مع رسول الله احاديث صعية عن رسول الله إذا المسيح الدجال موجود لأنه في ومصيره في آخر الزمان إذا خرج يجوب الأرض يجوب الأرض أربعين يوم يطوف هذه الدنيا كلها ويمنعه الله جل وعلا من دخولي مكة والمدينة ويأتي لعنة الله تعالى عليه وينزل بالسبحة. والسبخة خلف أحد خارج الحرم ناحية مصلحة عين الماء والمجاري ويصعد على موضع عال ويرى مسجد نبينا هذا ويسير إليه والنبي يقول على أنقابها ملائفة أنقاب النبينا ملائفة يمنعون الدجال من دخولها وترتجف المدينة كما قال عليه الصلاه والسلام ثلاث رجفات فيخرج اليه كل منافق ومنافقه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذن قضيه الدجال قضيه اخرى قضيه مستثنيه قضيه أجوج ماجوج امر مستثنى ياجوج ماجوج موجودون ماجوج الارض الان على وجه الارض وهم من بني آدم نحن من بني آدم ويجوج ومجوج من بني آدم موجودون الآن على رجل الأرض ضرب عليهم بالقرنين كبير كما ذكر الله في سورة القاتل فأينهم اليوم ومن يراهم اليوم ومن الذي يحدد لنا موضع ياجوج ومجوج اليوم وهذه الاختراعات وهذه الأقمار الصناعية وهذه السفن الفضاء وهذه الأشياء التي استجدت والله لا تستطيع أن تعين موضعهم حتى شاء الله جل وعلا خروجهم وقبل أربعة عشر قرن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطيبة الطيبة وين للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب شر قد اقترب واخبر بانه قد انهدم سد ياجوج ماجوج مثل هذا لقد نقض, نقض من قبل قليل اذا هناك اشياء استناها الله تبارك وتعالى وجاءت السنة ببيانها عيسى مستثنى يا ياجوج ماجوج مستنئم لكن الخبر اذا وجد حديث صحيح عن رسول الله انه حي وانه معمر فعلى الراس والعين ومن قبلنا من اهل العلم المحققين الذين غربلوا ونخلوا وطبخوا وخبزوا يقولون انه لا يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان الخبر موجود ولكن يوجد اخوانه يقولون انه موجود وهذا من عمل الشيطان ويقولون اذا كنت في غم وهم نادى الخبر يأتي الخبر وتجدون مرائي وقصف واخبار بان فلانا كان في موضع كذا وحلت به مصيبه فنادى الياس ونادى الخبر وجاء يأتي الشيطان ويقول هو الخبر وياتي الشيطان ويقول هو الياس لان الشيطان عدو لنا يريد ان يبعدنا عن الله يريد أن نتعلق بغير الله يريد أن ندعو, م... ندعو غائب دعاء الغائب لا يجوز إنما يدعى الغ... الحي القيوم الله لا ندعو الخضير ولا ندعو الياس ولا ندعو غائبا لا نشاهده الملائكه ندعوهم اليوم يا ملائكه الله يا جبريل يا ميسائل انقذني مما أنا فيه والله ما يجوز وإنما الذي يدعى الرب الذي قال واسمعوا ما قال له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء والذين الذين اسم موصول في لغة العرب يدل على العموم والذين يدعون من دون يعني من دون الله ما يستجيبون لهم بشيء إلا تباصف كفهيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذا مثل عجيب عظيم يقول الله تعالى إن من دعا غيره وقرع باب غيره يرجوه يطلبه في أمر لا يقوى عليه إلا الله أيدعو غائباً، أيدعو ميتاً، مثله مثل رجل أحمق، ما يطلع يا ما يطلع إلى الفجر، ولا قصر ما يطلع، حتى يأتي بذل، ويأتي بحب، ويأتي بسا، ويأتي بكهرباء، ويأتي بمطر، بعد ذلك يطلع الماء. وأما إلى ظل يا ما يا ما يا ما الماء لا اسمه، والماء لا يجيب، والماء لا يعطي، وإنما العطاء يكون بسبب، السبب خذ حبلا خذ عمامة خذ دملا خذ علبة علبة صلصة انزلها يأتيك الماء وأما أن تقف إلى الماء وترخص يدين كما قال الله إلا تباسف تقفليه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وسمى الله من يدعو غيره كافرا ولذا قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في بلال ولذا قال الله تعالى وإن يمسص الله بضر لا تاكد له الا الموت لا الا الملائكه لا الا الخبر لا وانما الذي يكسب الضر الذي امر ونهى وخلق واعطى لا اله الا هو هذه خلاصه عن امر الخبر وما قال العلماء في الخبر، وستسمعون كلاما في الخبر، وأخبركم بأن الأمر قديم، قديم، ليس وليد اليوم، بل يوجد من الناس اليوم من يعتقد أن الخبر يصلي الجمعة في مسجد رسول الله، وأن أول من يخرج من باب جبريل الخبر. وأنه متى ما خرج من باب جبريل جاب إلى مسجد الإجابة وعلى كل واحد منا نحرف حتى يلقى الخبر عندما يخرج من باب جبريل فإذا رأيت أول خالد من باب جبريل فعليت به وامتكه حتى يقضي لك حاجة الخراف كثير الخراف كثير الله تعالى عليه حريف على اننا نتعلق بالله حتى نتعلق بغير الله تبارك وتعالى ونحن يكفينا ما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد اردف يوما معه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فالتفت النبي الى عبد الله بن عباس وقال لابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله الحظ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده ويقول النبي ابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اذا سالت فاسال الله اذا كان السؤال مما لا يقوى عليه الا الله اما سؤال اقربني واعفني وهو حي جليل أقربني ألفا أو عشرا جايد أحمل معي هذا الكرسي جايد اعملني هذا العمل جايد اعملني هذا العمل جايد لكن اعطني ولدا القى الهداية في قلبي ابحث عضوي اتحل قلبي إيمانا خذ بيدي يوم القيامه هذا لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو لله علينا ان نتعلق بالله ومن تعلق شيئاً وصل به يوم القيامة وتركه الله جل وعلا الخضر عليه السلام العبد النبي على صح الأقوال عقد له الإمام مسلم هذا الباب ليتكلم على القصه الطويلة التي جرت بين الخضر وبين موسى بن عمران عليه السلام موسى بن اسرائيل وذكر الحديث قال حدثنا عمرو بن الناقب ساق السند الى سثوان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير سميد بن عباس قال سعيد بن جبير العبد الصالح الذي قتله الحجاج من يوسف. وعندما قتل الحجاج سعيد بن جبير دعا سعيد بن جبير ربه بأن يصلف على, على أحد من خلقه. فاستجاب الله دعاء سعيد بن جبير. ولم يصلي الحجاج بن يوسف على أحد بعد سعيد بن جبير. سلط على عبد الله بن عمر. سلط على انس بن مالك اصحاب النبي على اختبار من الله وتمحيص وتسخير وجعل له ختما يضعه في النار ويبعه على خلق انس بن مالك قادم رسول الله البلاء قديم والجبارون والطغاه خفر من قبل ومن بعد الى ان يلك الله تعالى الارض ومن عليها سعيد بن جبير سنين ابن عباس قال قلت لابن عباس يا ابن عباس ان نوحا البقالي رجل يزعم ان موسى عليه السلام صاحب بني اسرائيل ليس هو موسى صاحب الخبر قصة الخبر التي ذكرها الله تعالى في القرآن لم تكن مع موسى بن اسرائيل وإنما هي مع رجل آخر نسمى موسى. هذه مقالة نوصل البطالي جاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كذب عدو الله. موسى بن إسرائيل هو موسى الذي جرت القصة بينه وبين الخضر. سمعت أبي بن سعد يقول. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني اسرائيل يوما فلما انتهى من الخطبه ابدى المحاضره كما نقول اليوم جاء دور الاسئله قيل اي الناس اعلم يا موسى لانه خطب وتكلم كلاما بليغا ويوحى اليه من قبل الله تعالى فقال موسى عليه السلام انا اعلم الخلق مصفنا؟ ما ما قلت الامر العلم الى الله مع ان الله تعالى يقول ما اتيت من العلم الا قليلا والله تبارك وتعالى قد ارسل العبد يسال عن اسمه طارته اسمه يتوقف يفكر اسمه لما وقع للعلماء الجماخري رحمة الله تعالى عليه العلماء الجماخري عالم من علماء اللغة العربية ومن اساطين اللغة العربية مشهور قال سبحان الله أنا أعجب كيف يقول الإنسان أنا أنسى نسيت نسيت نسيت انشاه الله إسماع اسمي ما أعرف ايقول الناس اسمي لا يمكن اختال بحيلة وأخذ حلوى وصار يأتي نصبيان ويعطي الصبي الحلوى ويقول له يا غلام ما اسم منك فيقول له الصبي يا عم تستهزئ لي انا ما عارب اسمك لا يبكر اسمه الى ان مضت ايام ثلاثه وهو لا يذكر اسمه بعد ذلك ذكره الله اسمك حتى لا يقول الانسان انا فلان وانا حاضر وانا لا أنسى وانا عالم علامة وبحر فخامة لا وما اوتيتم من العين الا قليلا هذا يقول الله موسى عليه الصلاة والسلام سئل قال أنا أعلم الناس فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. إليه الضمير يعود للرب كان على موسى أن يقول الله أعلم وقد حصل هذا لسيد الخلق أو قريب منه لما كان عن عن الروح صلى الله عليه وسلم أجاب ما قال إن شاء الله. فقال الله تعالى له ولا تقولن لسٍ إن نساء من ذلك غدا إلا أن شاء الله إلا أن شاء الله فأوح الله إليه يا موسى إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم موسى قال موسى أي ربي يعني يا ربي أي أي مثل يا في لغة العرب اذا اردت ان تنادي انسان يا زيد اي زيد اي زي هيا زيد هيا زيد هذه كلها من الفاظ النداء ولو نادينا واحدا اليوم وقلنا اي زيد يا زيد اي زيد او زيد هيا زيد لبحث الناس علينا اذا بيتكلم بالنحويفه هذه هي اللغه العربيه الفصحى التي أنزل الله تعالى بها كتابا، اسمحوا لي أن أقول كثير من الفاظنا التي نتكلم بها ليست عربية، بل متواجدة في العجمية، في ذلك غدارة، سيده، أمشي تغرد، ما عربي، الطائفين العرب لا يعرفون هذا. كذلك محمد بيقول ومحمد بياكل ومحمد بيسرق وبيجري هذا باحر الجر ما تدخل على الفعل المضارع حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء مررت بجيد بعمر بخالد ببكر فأت على المنبر على الكرسي لا تدخل حروف الجر على الفعل الماضي ولا المضارع خلان بيخطب لا خلان يخطب ولهذا العرب كانوا يتمون باللغة العربية ويخذون اصطالهم الصغار ويذهبون بهم الى العرب في البوادي العرب الذين ما خالطوا الخلق ولما حصلت الخلطة بين العرب وبين العجم سعد أبو الأسود الدؤلي مرة على فاعدة ابنته مرة على الصف فنظرت الى السماء والى الكواكب والنجوم فقالت البنت ما احسن السماء ما أحسن السماء العبارة ما أحسن السماء لما سمع ابو الأسود ابنته تقول ما أحسن السماء خاص على اللغة العربية يجري حتى إلى علي بن أبي طالب وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اليوم حصل حدث عزيز ابنته تتكلم وتقول ما أحسن السماء فقال له علي بن أبي طالب الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وانحو هذا النحو يعني إنس على هذا الطريق ومن هنا صار علم النحو وعلم النحو علم لا بد ان يتعلمه من يريد ان يتكلم باللغة العربية الفصحى لا يجوز ان يقول اقول جاء زيد او جاء زيدا لا موجود جاء زيد وقام عمر وصلى خالد لان الفاعل مرفوع الاشياء التي ترفع اما فاعل اما مبتدا اما خبر اما اسم ان خبر ان خبر كان او بحر في اللغة العربية طويل وعريق لا ساحل لا لهذا انزل الله القران بلغه العرب كما قال الله جل وعلا وانه وانه برسال بلسان عربي مبين واضح معالمه مشهورة معلومه المقصود ما رد العلم إلى الله تعالى فقال اللهم أسمات وبقية السلام على ذلك في الدرس المقلب إنساء الله قال الإمام مسلم رحمه الله فحدثني محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التفير عن أبيه عن عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس إن نوثا إن إن نوثا يزعم ان موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني اسرائيل قال سمعته يا سعيد قلت نعم قال كذب كذب نوح حدثنا ابي بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بايام الله وايام الله نعماؤه وبلاؤه فقال ما اعلم في الارض رجلا خيرا وأعلم مني قال فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه أو عند من هو إن في الأرض رجلا هو أعلم منك قال يا رب فدلني عليه قال فقيل له تزود حوتا مالعا فإنه حيث تبسد الحوت قال فانطلق هو وفتاه حتى انتهى إلى الصخره فأمي عليه فانطلق وترك فتاه فاتفرب الأوت في الماء فجعل لا يلكئم عليه صار مثل الكوة قال فقال فتاه ألا ألحق نبي الله؟ فأخبره قال فنسبي فلما تجاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يصبهم نصب حتى تجاوزا قال فتذكر قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما قلنا نبغي فارتبا على آثارهما قفقا فأراه مكان الحوت قال هاهنا وصف لي قال فذهب يلتمث فإذا هو بالخضر مسجدا ثوبا مستلقيا على القفا أو قال على حلاوة القفا قال السلام عليكم فكشف الثوب عن وجهه قال وعليكم السلام من أنت قال أنا موسى قال ومن موسى قال موسى بن إسرائيل قال مجيء ما, ما جاء بك قال جئت لتعلمني مما علمت رسلا قال إنك لم تستطيع ما يصبر كيف تصدر على ما لم تحصله خبرى كي أمرك به أن أفعله إذا رأيته لم تصلح قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال فإن استبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه بكرا تنطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال انتحى عليها قال له موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئاً أمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسراء فانطلق حتى إذا لقيا غلاما علمانا يلعبون قال فانطلق إلى أحد من بابي الرأي فقتله فدعر عندها موسى عليه السلام ذعره منكرة قال قتلت نفسا جافية بغير نفس لقد جيت شيئا يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأ العجب ولكنه أخذته من صاحبه ذماما قال إن سألت عن شيء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدني عبر ولو صبر لرى العجر إلى آخر الحديث هذا الحديث تمك نعنا في قصة الخضر وموسى بني إسرائيل عليهم السلام والخضر غير إلياس إلياس نبي والخضر نبي وما ذكر من أن الخضر هو إلياس مجانب للصواب، وما ذكر من أن الخضر من الملائكة غير صحيح وما ذكر من أن الخضر عليه السلام من أبناء قابيل ليس صحيحا وإنما الخضر عليه السلام كان معايشا وكان معاصرا لموسى بني اسرائيل كما سمعت كذلك دعوة ان الخبر عليه السلام يجتمع في كل عام هو وجبريل و في مكه ويحجان في كل عام ويحلق بعضهما لبعض حديث قراثة ليس صحيحا وهل يتصور ويعقل أن الخضر إلياس عليهم السلام وحجان مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ولا يلقيان رسول الله ولا يؤمنان به ولا ينصرانه والنبي قد حج عام حجه الوداع ومعه مئة الف وأربعة عشر الف من اصحابه وجميع خطوات النبي عليه الصلاه والسلام التي عملها في عام حجه الوداع دونها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وما تركوا شاردة ولا وارده من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع إلا ورووها وبينوها في كتب حجة الوداع النبي حجة الوداع التي حجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان إن النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع أعلن الصراحة خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وسمي العام عام حجة الوداع لأن النبي ودع فيها الناس الخبر وإليات على وجه الأرض ويأتيان إلى مكه ويحلقان رؤوسها رأسيهما والنبي موجود لا يكتبعان رسول الله ولا يكتبعان بهذه رسول الله ونحن نعلم جميعا أن جميع الشرايع نتخت بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم أن أتى عمر بصحيفه من التوراة رأى اليهود بالمدينة يتلونها ويقرؤونها تأخذ عمر هذه الخصعة من التوراة معجبا بها وأتى بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصعة بيد عمر غضب النبي على عمر وأخيرا لما هدأ سكن غضب النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمر يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي جميع الشرائع منسوخه لا يهودي بعد بعثه رسول الله ولا نصرانيه بعد بعثه رسول الله وانما النبي ارتضاه الله جل وعلا للبشريه جمعاء العرب والعجم ما جاء به صاحب هذا القبر إخواننا اليهود إخوان النصارى كلام فارغ لمن لم يعرف الإسلام وحقيقة الإسلام من علم علم حقيقة الإسلام يعلم أن الله نسخ اليهودية وأن الله نسخ النصرانية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الله تعالى قد أخذ العهد والمسار على جميع الأنبياء أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يدعوا ما هم عليه ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقلت لك غير ما مره أن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي العربي القرسي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن مسلم لما كانت الروايات المذكورة في قصة الخبر فيها زيادة وفيها فوائد ذكر رحمة الله تعالى عليه بعض الروايات التي فيها زيادات نافعة وفيها فوائد لم توجد في الرواية الأولى التي ساقها فذكر قصة عبد الله بن عباس أيضا التي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن صعب القاري اللقي الجبل الاخم الذي أمر الله جل وعلا رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه شيئا من القرآن فقال قال النبي لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليه قال يا رسول الله أسماني الله الله تعالى ذكر إسمي أبي بن سعب قال نعم فبكى أبي حتى اخضلت محيطه رضي الله تعالى عم وأرضاه وأبي بن قعد رضي الله تعالى عم من جملة حملة القرآن المسؤولين على عهد النبي أبي بن قعد من الأنصار معاذ بن جبل من الأنصار سالم مولى أبي حبيثة من المهاجرين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه من المهاجرين زيد بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه من الانصار هؤلاء كانوا حمل وحفظ للقران من منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابي بكر رضي الله تعالى عنه جمله من الصحابه كانوا يحملون القران ويحفظونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من المبرزين ابي ابن صعب رضي الله تعالى عنه وارضاه هو الذي روى هذا الحديث الذي جفره الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه بقومه قال حدثا قال قيل لابن عباس إن نوفا يزعم أن موسى الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل قال أسمعته يا سعيد سعيد بن جبير، سميد بن عباس رضي الله تعالى عنه قلت نعم قال سبب نوف البتالي حدثنا أبي من طعب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه إذ قال موسى لا أعلم في الأرض رجلا خيرا وأعلم مني الرواية السابقة أنه عليه السلام خطب فسئل ايوجد في الأرض من هو أعلم منه فقال موسى عليه السلام لا اعلم في الارض رجلا خيرا واعلم مني فعتب الله تعالى على موسى وقال الله تعالى لموسى اوحى الله اليه اني اعلم بالخير منه او عند من هو ان في الارض رجلا هو اعلم منك يا موسى لان الله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا فكيف يقول هذا النبي الكريم موسى بن عمران عليه السلام لا يوجد على وجه الارض اعلم منه والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا يا إسلام لو استعرضنا أخبار أصحاب رسول الله، لوجدنا لو أن البعض منهم سابق في الإسلام، له سابقة في الإسلام، وعايش النبي مدة من الزمن، ومع ذلك. فاخفى عليه بعض القضايا وبعض المشائل المسائل التي يعلمها صغار الصحابه من ذلك ان ابا بكر رضي الله عنه صعد على المنبر يخطب الناس وإلى الى بكاء يسال عن ميراث الجده الجده ام الام ااماني راسها ثبت الخليفه ابو بكر وقال امهلي حتى اسال الناس هذا العلم ليس عندي الان فسأل الناس فاخبر ابو بكر رضي الله عنه ان الشفعه للام للجدة ام الاب ام اذا وجدت الجدة ام الاب فترثان في الصبر ما علم الصديق ذلك والصديق أول رجل أسلم من الرجال أبو بكر من الصبيان علي بن أبي طالب من النساء خديجة من الموالي بلال بن رباح زيد بن حارفة طوال المدة التي عايشها رسول الله رسول الله ما علم أن الجدة هذا ميراثها وهل يبيره ذلك والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا من الذي حَوَامِ ومن الذي جمع جميع العلم لا احد ابدا هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يذهب الى سقيبه بن ساعده صلى الله عليه وسلم ويقول رجل يسال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فيسكت رسول الله ولا يجيب يقول الراوي حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله في هذا الوقت ليس عنده علم وما أوحي إليه في هذه القضية طال الوقت نزل الوقت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 ويطرق الباب المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثه عمر مشغول في عمل فلما استأذن ثلاثا أبا موسى، أبو موسى انصرت تذكر عمر أن أبا موسى في الباب أين عبد الله بن قيس عبد الله النقيب قالوا انصرت قال هاتوا لمن انصرت قال أنا سمعت رسول الله يقول أن استئذان سلام فإن أذن له إلا رجع انا طرقت الباب المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه لم يزن لي رجعت هذا ما بلغ عمر ولا يعرف عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال السيدان السلام له إلا رجع قال اما ان تاتي من او لا عليه علي سيد اتى ابو موسى الى مجلس الاوكار وهو فزع اخبرهم الخبر قالوا والله لا يقوم معك إلا أصغرنا سنا فقام محمد بن مسلمه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أيوجد من جمع العلم كله وأعلم الخلق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الله يحيي إليه وهو صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن هوى إنه إلا وحي يحل ننظرنا إلى أقوال العلمة الاربعه رضوان الله تعالى عليهم أيضا نجد أنهم ما جمعوا جميع حديث رسول الله وما حاط وما دعوا ذلك ولهذا يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وقد جمع سادهم وصف قال قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا الخبر وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أبو حنيفة فذلك قال إن كان الأمر عن الله فذات إن كان الأمر عن الرسول الله فذات إن كان الأمر عن أصحاب النبي فذات إن كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال الإمام الشافعي يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فضرب الجدار بقولي المخالفة الأخبار الكل لا بد أن يرد المورد العذ. المورد العظم مورد رسول الله والكل محتاج إليه ولا يوجد على وجه الأرض من جمع فأوعى لا والله لأنه لأنها عطية من الله يعطي الله هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ولذا نجد الإمام الشابع رحمة الله تعالى عليه أتى إلى المدينة وقرأ على الإمام مالك ذهب إلى العراق قرى على محمد بن الحسن أبي يوسف ذهب الى خراسان تفاخر مع الامام احمد صار بمسته له علم بعد ذلك ذهب الى مصر رحمه الله تعالى عليه وربيع عنه صار له مذهب جديد غير المذهب الاول لانه قد اطلع ووقف على اشياء ما كان قد وقف عليها من قبل اذا موسى عليه السلام عندما قال لا يوجد على وجه الارض من هو اعلم من الله جل على عتب عليه وضرب له أخبره بهذا الأمر إن في الأرض رجلا هو أعلم موك قال يا رب فدلني عليه فقيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفسد الحوت فجده ثم فانطلق هو وفتاه يوتع حتى انتهي إلى الصخرة فغني عليه الأمر وفي رواية فغمي عليه الأمر فانطلق وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل الحوت لا يلتئم عليه بمعنى ان الحوت يمشي في الماء واذا مسى على شيء جعله الله تعالى يضر لا يلتئم ما على على هذا الحوت مثل القوه مثل النافذه مثل الطاق فقال فتاه الا الحق نبي الله واخبره الخبر بان الاسود ذهب سرب يمشي وكلما مشى على شيخ زمد فاخبره فنسيا ان يخبرا موسى فلما تجاوزا قال لفتاه اتنا غدانا لقد لقينا من هذا نصبا قال ولم يصيبهم نصب حتى تجاوزا الصخرة الموضع قال فتذكر الخطأ يوسع قال أرأيت إذ لا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا هذا حوت مالح ومع ذلك فار هذا وضعه وهذا حالف الله يحيي العظام وهي لا عجب ولا غرابة في ذلك أنا وانت كل يوم نموت ونحيا وربما في اليوم مرتين ثلاثه الماء الميت اذا وضع رأسه على المسان قَبَضَ الله تعالى روحه عنده ان اراد الله اعاد ايره الروح وإن عاد الله تعالى أمسك هذه الروح ولا تعود إليها اسمع قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل المسلم ولهذا كان نبينا المستبى صلوات الله وسلامه عليه عندما يضع رأسه على الإشاب بسمك اللهم اللهم بسمك وضعت جنبي وبسمك أرفعه إذا رضع راسه ينام يذكر الله يعود إليه بسمك اللهم وضعت جنبي وبسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين هذا يفعل رسول الله اعلم الناس بالله واتقى الناس بالله واعرف الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه ما ينام على كيكه ولا ينام على خنة وحاشاه من ذلك وانما ينام على ذكر الله وينام صلوات الله وسلامه عليه على جانبه الايمن لان, لأن القلب على الجانب الايسر فلو نام على الجانب الأيسر لا ارتاح القلب ونام نوما عميقا طويلا ولكنه عليه الصلاة والسلام ينام على الجانب الأيمن ليبقى القلب متعلق أقل شيء يوقظه يقوم لينادي الله ليسأل الله ليقرأ باب الله ليقف بين يدي الرب جل وعلا لا إله إلا هو صلوات الله على رسول الله إذا نحن نموت كل يوم وليلة فالحوث إذا عاد الله تعالى إليه الحياة ما سيما وأن موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يأتي إلى الصخرة وأخبره بأن الصخرة عند عين الحياة عين متى ما أصاب ما شيء عادت الحياة إليه جاء الى الصخره وإلى بالعين العين اصابت ماؤها اصاب الحوت فامتعت وحلت فيه الروح وذهب في البحر كربا كما قص الله ذلك فاراه مكان الحوت قال هنا وقف لي قال فذهب يلتمس فاذا هو بالخضر مسجى لهوذا مستلقيا على القفا أو على حلاوه القفا بمعنى أنه مثل رأسه ورقب وغطى نفسه ببرد بعضه على رأسه والآخر على رجله. فقال له موسى السلام عليكم. فكتبت الثوب عن وجهه. قالوا وعليكم السلام من انت قال انا موسى قال ومن موسى قال موسى بني اسرائيل الخبر سمع بموسى مجتمع معه الا في هذا الوقت ولكن بلغه ان هناك نبي ورسول يسمى موسى عليه السلام وقلت لك لية البارحة أن نبيين أو أكثر يجتمعان في وقت واحد في ذلك الوقت ذلك العصر قبل بيعة سيد الخلق ولكن لما بعث رسول الله أصبح آخر الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده سرعته نافخ للسرايع سرعته هي الباقيه التي لا سريعة بعدها حتى ينسى الله تعالى الأرض ومن عليها فقال الخبر مجيء ما جاء بك أنت ما جئت إلا لغرب لم تأتي إلي الشدع ولم تتكلف عناء هذا السفر الطويل حتى وصلت إلى هاون إلا لأمر وكان الخبر بمجمع البحرين، وقد قلت لك ليلة البارحة أن من أهل العلم من يقول إن مجمع البحرين فنجا، أقصى البحر الأبيض المتوسط، موسى ذهب وناتل طلب العلم، رحل لطلب العلم، وهو نبي ورسول، والرحلة في طلب العلم. واجب هذا موسى يرحل إلى طنجة إلى بلاد المغرب حتى يتعلم من هذا العبد الصالح اشترط عليه العبد الصالح انك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحص به حضرا يا موسى انا على علم علمنيه الله انت على علم علمت الله اياه ربما انك ترى سيئا يخالف سريعتك فتعترف لان الذي اوحى الله على الخبر سريعة والذي اوحى الله تعالى على موسى سريعة اذا هذه سريعة وهذه سريعة وكما هو معلوم الانبياء شَرَائِعُهُمْ مختلفة ولكن ما يتعلق بالعقيدة بالتوحيد بلا إله إلا الله هذه دعوة جميع الرسل منذ نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا لدعوة الخلق إلى عبادة الله نوع اتقوا الله واقعون اعبدوا الله واقعون سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله ما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نحي إليك أنه لا إله إلا أنا تعبدون الجميع جاءوا بلا إله إلا الله ولكن السراع مختلفة ولذا سريعة موسى مغايرة بسريعة الخبر ولذا وجبنا التفاوتها هنا وستسمع الذي حصل وجرى شرط الخبر والتزم موسى عليه السلام معما الخضر عليه السلام قال له إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراء فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال انتخى عليها بمجرد ما ركب الخضر أخذ منقار وأخذ حبيبة وبدأ يكثر في الخسر موسى رأى الشاهد المسهد فقال له موسى اخرقتها لتغرق اهلها اخرقتها لتغرق اهلها هذا العمل الذي عملته اولا فساد بالمال ثانيا هذا العمل يؤدي الى ان الماء يتخلل السفينة فاذا ما مخرت عباب الماء غرقت وهذا شيء ظاهر كل منا إذا رأى ذلك اليوم أنا وأنت نقوم هذا إذا رأينا إنسان على سفيدة ولو باخره كبيرة أتى بمسخاب وصار يدخل في حتى يدخل الماء كلنا نقوم عليه وننكر عليه قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئا إمرأ من كرام قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي القبرة قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا اصبر علي يا خضر فانطلق حتى إذا لقي غلمان من انطلق الخضر إلى أحد الغلمان باب, باب الرأي فقتله فجعر عندها موسى عليه السلام ذعرا منكرا قال قتلت نفسا جاتية أو جاتية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا بريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان رحمة الله علينا وعلى موسى رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من طائبه ذمامه استحى لأنه أولا تَكَلَّم ثانيا تَكَلَّم بقيت الثالثه لولا انه عجل لراى العجب العجب الذي يراه سؤال اليس هو امر اوحاه الله الى الخبر الجواب بلى شيء الله اوحى الى الخبر موسى اوحى الله اليه علم الخبر لا يعلمه باعتراف الخبر انت على علم وانا على علم فاذا الشيء الذي جاء من الخبر عليه السلام وقد تأوله شيء من الوحي أوحاه الله إليه ولذا قال وما فعلته عن أمري وبهذا تبطل دعوى أن الخبر أتى بحقيقة وأن موسى أتى بسريعه سلام فارغ. الخضر أتى بوحي أوحاه الله إليه وموسى أتى بوحي أوحاه الله إليه لأن الخضر عليه السلام قال إنما أوثيته من عمل من عمل من عمل علم الله علمني إلاه ليس من عندي الله جل وعلا علمني ذلك فدعوى حقيقة وسريعة في شرعه الله دعوى باطلة لا سيما اليوم بعد ان بعث الله سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه فان سيد الاولين والاخرين انما اتانا بهذا الكتاب المبين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يلتبس الأمر لتبين للناس ما نزل اليهم الشريعه كتاب الله الشريعة ما جابه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الشريعة ما نقله أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم يبلغوه التابعين التابعين بلغوا تابع التابعين وهكذا الأمر فلما جرى يحمل هذا العلم من كل خلف ال